فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أَمْ أراد بهم ربهم رَشَدَا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراما وقددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمنون ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا